ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبط وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا ثم أما بعد تحدثنا في الدرس السابق عن بعض أداب قضاء الحاجة وما يجب على المسلم إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء وقلنا بأننا في نعمة عظيمة هذه النعمة التي نعمة من نعم الله عز وجل تدخل إلى الخلاء في نصف دقيقة وتخرج سالما غانما قد عافاك الله من هذا الأذى ونرى كثيرا من المرضى لا يخرج البول المخرج الطبيعي وأذكركم بهذه النعمة مرة ثانية ولا بد لنا أن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة البول يخرج بطبيعته وهناك من المرضى من يذهب ويشتكي لفلان وعلان حتى يغسل الدم من البول أو حتى يفصل الدم عن البول أريدك أن تذهب مره الى المستشفى وتنظر في احوال المرضى وما من الله عليك من النعم نحن في نعم عظيمه هذا المريض البول يدخل على الدم ويؤثر على المخ يذهب ليبحث عن احد من المسلمين يفتح له ملفا وياتيه بقرار على نفقه الدوله وانت في نعمه عظيمه في نصف دقيقه تخرج تدخل إلى الخلاء وتخرج سالما غانما وتقول غفرانك أي رب اغفر لي اغفر لي يا رب ذنوب كثيرة فاغفرها لي فأردت أن أذكر قبل أن أبدأ بهذا الدرس بهذه النعمة العظيمة ومعكم اليوم وقد تحدثنا في الدرس الأول من سلسلة الدار الاخره عن النار تحدثنا في درس واحد وهذا هو الدرس الثاني بسلسله الدار الاخره للحديث عن النار وانتهينا معكم على قعر بعد قعر النار والعياذ بالله وقلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع اصحابه صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ سمع وجبه يعني سقطه شيء سقط فقال اتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال هذا حجر رمي في النار منذ سبعين خريفا فهو يستقر في قعرها الآن فالنار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد ومعكم اليوم مع عظم خلق أهل النار تعظم الجسوم يا إخواني الجسوم تعظم يعني ليس الإنسان الذي يجلس الآن سيكون هناك ولكن هناك يعني صفات أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء ويشتد الكرب على أهل النار أجرنا الله من النار يشتد الكرب عليهم حتى تعظم الجسوم كما سنسمع إن شاء الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الكافر الدرس يا اخواني الدرس ظرث الكافر في النار أو ناب الكافر مثل, أحد مثل جبل احد وغلظ جلده مسيرة ثلاث يعني مسيرة ثلاث أيام والحديث صحيح أخرجه مسلم رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين من كبي الكافر في النار المنكبين دول يا مسيرة مسيره ثلاثه ايام للراكب المسرع ولو جلس الكافر في النار كان جلوسهما بين مكه وبصره في العراق تعظم الجسوم لشده تكذيب هؤلاء الكفره تكذيبهم بايات الله تبارك وتعالى واعراضهم عن ذكر الله والله سبحانه وتعالى يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب وعن الحارث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من امتي من يدخل الجنه بشفاعته اكثر من مضر وهذه قبيله عظيمه وان من امتي من يعظم في النار يعظم جسمه في النار حتى يكون احد اركان النار والعياذ بالله نعوذ بالله من النار ومن اهل النار قوه حرارة, حراره النار شديد شديد حرها بعيد قعرها قال الله تعالى ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم يحشر الكافر والعياذ بالله على وجهه في النار عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم تعيرا ليه يا رب العذاب ده كله لماذا هذا العذاب لماذا كلما تخبو النار تزداد سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا كفروا بايات الله عز وجل كفروا بالرسل كذبوهم لم يحافظوا على طاعه الله تبارك وتعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها النار تشتكي نعم لماذا تشتكي هل تريد شيئا فتقول يا رب أكل بعضي بعضا من شدة النار والعياذ بالله أكل بعضي بعضا فأذن, فأذن الله لها بنفسين نفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحرب ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الزمهرير نعم البرد الشديد من جهنم جهنم فيها برد شديد وكذلك فيها حر شديد والعلماء رحمهم الله شبهوا هذه النار بالطحونة الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يقول سبحانه وتعالى في صورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول ايه هل من مزيد يشبهون هذه النرب الطحونة ينحدر إليها آلاف الأطنان من الحبوب الطحونة يا إخواني ومع هذا تأكل هذا كله ولا تكل ولا تمل وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه عليها فهناك تنزوي وتنقبض وتقول قط قط بعزتك وكرامتك نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فالنار تشتكي إلى ربها كذلك وقود النار بما تشتعل النار حطب يقول هجش كما سنسمع إن شاء الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا المسؤوليه تقع على من نفسك وأهلك تسال عن نفسك يا عبد الله وتسال عن اهلك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره تشتعل بالناس كل ما واحد يخشها تزيد حرارة اكثر والحجاره والعياذ بالله وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت لمن اعدت للكافرين وقال سبحانه وتعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون نعوذ بالله من النار دركات النار فيها دركات نعم فيها دركات فيها الأدنى والأعلى ولكن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من حال المنافقين والمنافقين في كل زمان ومكان كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأس النفاق عبد الله بن, بن, بن سلول هذا رأس المنافقين الذي تحدث على المبرأة عائشة رضي الله عنها تحدث عنها في حادثة الإفك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وتخلفت عائشة عن الجيش رضي الله تعالى عنها تخلفت لقضاء حاجتها وإذا بعائشة رضي الله عنها ترجع فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجلست مكانها تنتظر أن يأتيها أحد لأن الصحراء واسعه فإذا بهذا المنافق يتحدث عنها ونزل في براءة عائشة رضي الله عنها قرانا يتلى إلى يوم القيامة المنافقون في الدرك الأسفل من النار لغلظ كف كفرهم وتكذيبهم بآيات الله تبارك وتعالى ومن أذاهم للمؤمنين وهم في كل زمان ومكان نعوذ بالله من شر المنافقين صفة ظل أهل النار النار لها ظل أيوة نعم لها ظل من أخبرنا بهذا الله سبحانه وتعالى كما سنسمع إن شاء الله يقول الحق تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال نعوذ بالله من حال أصحاب الشمال قلوا أمين في سموم وحميم وظل من يحموم ظل من لهب والعياذ بالله وقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون اسمع أن هناك ظل وأن هناك لهب وأن هناك دركات وأن النار تتفاوت وأن النار شديدة الحر لماذا؟ يعني نخوف تخويف لهذا المسلم حتى لا يقع في الذنوب ولا في المعاصي ونقول لمن يعصي الله تبارك وتعالى اتق النار التي وقودها الناس والحجاره ونقول للذي ترك الصلاه اتق النار التي وقودها الناس والحجاره ونقول للذي ياكل الربا اتق النار التي وقودها الناس والحجاره ونقول لصاحب الغيبه والنميمه اتق النار التي وقودها الناس والحجارة ونقول لقاطع الرحم اتق النار التي وقودها الناس والحجارة ونقول للعصاء المتكبرين على شرع الله تبارك وتعالى اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ونقول للغافلين الذين يضيعون أوقاتهم فيما لا يعود عليهم بالنفع اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ونقول للذين يجلسون على النت وينظرون الى المواقع الخبيثة المواقع الاباحيه والصور الخليعه اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره يفجوك الموت في لحظه وانت على هذا الحال والعياذ بالله فتموت على معصيه قد تعصي ابيك مره فتموت على هذا تموت عاقا لوالديك وحال هذا الشاب الذي كان محافظا على الصلوات محافظاً على كتاب الله تبارك وتعالى ثم انتكث رجع إلى الوراء إلى طريق الشيطان والعياذ بالله وإذا بهذا الرجل ينزل به مرض الموت الذي سينزل بي وبك لا محاله فتذكره أمه وتقول له يا بني اتق الله وحافظ على الصلاة وجلست تلح عليه وتذكره بالله وتذكره بالصلاة التي صلى من قبل وبقيام الليل وبقراءته لكتاب الله تبارك وتعالى ولكنه فزع من هذا لأنه كره الطاعة والعياذ بالله كره أن يطيع الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ولم يسكت على هذا بل أخذ مصحفا وألقى به في وجه أمه حتى سال الدم من فمها وانفها ومات على تلك الحالة وقال من باشر تغسيله وتكفينه شممنا رائحة نتن أثناء التغسيل والتكفين ولا حول ولا قوة إلا بالله فخاتمة سيئة بسبب المعاصي بسبب الذنوب بسبب البعد عن الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يقول ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بزيرا أنت ما قلت شايفة الذنوب اصلا أنت كنت في الدنيا لا ترى إلا المواقع الاباحيه والجلوس على المقاهي والغيبة والنميمة وترك الصلوات كنت تبصر هذه الأشياء نعم ولكنك ما أبصرت الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل الطريق الذي يوصلك إلى جنة الفردوس طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا صلاتنا صيامنا زكاتنا حجنا استغفارنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى فنقول للعصاة نقول لجميع المسلمين اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة خزنة النار لها خزنة عم الشيخ أي والله لا خزنة فوضى يا اخواني مفتوحة كده اللي يهرب يهرب والله ما في خروج من النار إلا بإذن الله عز وجل هناك أؤناس يدخلون النار لا يخرجون إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يأذن الله عز وجل إلا أن يشاء الله ويرضى يخرجون بإذن الله ولكن الكفرة والمتمردين تغلق عليهم النار فلا يخرجون ابدا قال الحق تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك شوف وصل بهم الحال انهم يتمنوا الموت الابدي ليقضى علينا الله لنموت من شده العذاب يا اخواني ماذا قال لهم قال انكم ماكثون طيب ليه ماكثون ليه لقد جئناكم بالحق ولكنكم ولكن اكثركم للحق كارهون كاره صل كاره زكي كاره صوم كاره يصل الرحم كاره نفسه والله هناك من الناس من يكره نفسه ولعزب الله فنتقي الله عز وجل ولنرجع إلى الله تبارك وتعالى قال تعالى سأصليه ثقر وما أدراك ما ثقر يقول حقا عن خزنة النار وما أدراك ما ثقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر، عليها تسعة عشر، تسعتاشر ملك. لو أن ملكا من هؤلاء الملائكة قبض على السماوات والأرض بيده لقبض، ولا شيء الأرض بالنسبه له، ولا اللي على الأرض ولا أي شيء. نحن ضعفاء ونحن ما خلقنا الله عز وجل إلا للعبادة. لا تظن بأنني أتحدث عن النار لأخوف الناس أو أفزع الناس تحدثنا كثيرا عن الجن دروسا كاملة عن جنة عرضها السماء والارض وقلنا من هم صفات أهل الجنة والجنة لمن ومن هم أصحاب الغرف حتى لا يأتي قائل فيقول يا شيخ لقد أفزعتنا لقد أخفتنا والله لأن نخاف اليوم ونأمن في الآخرة خير لنا نخاف اليوم ونعمل للدار الآخرة خيرا من أن نأمن اليوم ونعذب في الآخرة والعياذ بالله بعث النار يوم القيامة يا إخواني والناس في شدة الموقف في عرصات القيامة والله سبحانه وتعالى بدأ في الحساب فينادي على آدم فيقول يا آدم أخرج بعث النار من أمتك طلع فيقول يا رب وكم بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فهناك يشيب الصغير طفل صغير أول ما يسمع الخبر ده يشيب تسعمائة تسعة وتسعين في النار نعوذ بالله من النار فهناك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى من شده الهول وما هم بسكار ولكن عذاب الله شديد واختم بهذه البشرة قالوا يا رسول الله اينا ذلك الواحد الذي ينجو واحد من الالف يبقى على حين في جهنم بقي كلنا وعاده بالله فبشرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بشاره عظيمه فقال صلى الله عليه وسلم ابشروا فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ال. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية ثانية أنتم في بين سائر الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود في نتقي الله عز وجل نتقي النار التي وقودها الناس والحجارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق النار ولو بشق تمره لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو ان تلقى أخاك بوجه طلق ساعد الناس حافظ على طاعه الله عز وجل عليك باركان الاسلام واركان الايمان تنجو باذن الله عز وجل اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرفنا في امرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار اللهم اننا نسالك الجنه جنات الفردوس الاعلى اللهم اننا نسالك الجنه جنات الفردوس الاعلى اللهم إنا نسألك الجنة جنات الفردوس الأعلى أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين